ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نسورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا افتراه وأعانه عليه قوم آقرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساقير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 وَإِذَا أُلْخُوْ مِنْهَا مَكَانٌ ضَيْقٌ مُقْرَنٍ دَعُوهُ نَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُو الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَذَعُوْ ثُبُورًا كَثِيرًا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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا تأخذ من دونك من أولياء ولكن متاعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان قذولاً وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهدوراً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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُجْوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَرْبَلًا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 فقرات وهذا من الحُنجاج وجعل بينهما برزخ وحجر محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورَ ٱلرَّحِيمَ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَّابًا وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِاللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا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 قالدين فيها عسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما